بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا وأجل مسمّن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 وَقَالُوا لَوْنَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ نَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أين الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا أن قالوا والله رَبِّنَا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وَإِن كَانَكَ بُرَاءٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَفْفِ الْأَرْضِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَفْفِ الْأَرْضِ أَو سُلَّمَةً فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 قل انَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لا لهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَع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 أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرى الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البدر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا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 لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فآرضانهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 قل انا دعو من دون الله ما لا يمسون ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي الذي استهوت الشياطين في الارض حيران حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم يا رب العالمين وان نقيم الصلاه وال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 ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزي المحسنين و زكريا و يحيى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 وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم أنتم ولا آباءكم قرِّ الله ثم درهم قرِّ الله ثم درهم في خوضهم يلعبون.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 من الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذاركم الله فأنا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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه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 بديع السماوات وَالْأَرْضِ انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله إِلَّا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا لَيْكُمْ بِحَفِيظُ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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم لا ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشيركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 ولتصالئيه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وَمَاَنَكُم أَن لَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُمۡ وقد لكم مَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا اضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأَهۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُعۡتَدِينَ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 حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 وغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين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 ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 قل لا أَجِدُ في ما أُوحى إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أ يكون ميتاً إلا أ يكون أَوْ دما أو دم لحم خنزير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 الحوايا أو ما اختلط بعظم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 وهم بربهم يعدلون قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً